يستضعف طائفتم منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين.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 ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطهكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال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 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ مَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُمّ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 لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنّه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنّوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم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 ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصرائر للناس وهدا وهدوا ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر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 وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن ولكن الرحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.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 وقالوا إن تبع الهدى مع كنا تختف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأمباء يومئذ فهم لا يتسألون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوُ مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوْلَا أَمْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا